وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنت زَلَّنَّ التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فلا تخشوا الناس واخشوون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم وَكَتَبَنَا عَلَيْهِم فِيهَا أَ نَفْسَ بِ النَّفْسِ بالنفس وَالْعَيْنَ بِالعَيْنِ وَْأَمفَ بِالْأَمفِ والْأُذُونَ بِالْأُذن وَالْأُذُونَ بِالْأُضُونِ وَسَِّ بِالسِّ وَجُرُوحَاقِ صَاص.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 لكل جاءنا منكم شفاعه ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات إِلَى اللَّهِ نُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنَحْكُمَ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله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 وَإِنَّ كَثِيرٌَ مِنََّا سِلَفَاسِقُون أَفَحُكمَ الْجَهِ لَت يَبغُون أَفَحُكْمَ الْ الجَهِ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ